رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن اشر صدري قرانا املا قلبي قرانا اصلح حياتي قرآن. لله لله من اول بسم الله و ول...